ad furca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 Tu aevum in dendam hob le لا عشق لا ما تلقى لا قلبي لا عشق يا مالي احساسي امرك على راسي يا مالي احساسي امرك على راسي بعيوني بعيوني, بعيوني شفتك يا مجنوني بعيوني بعيوني شفتك يا مجنوني يا قطعة من